ما كذب الفؤاد مارئ أ ف ت م ر و ن ه على ما ي ر ي ولقد رئه ن ز ل ة أ خ ر ي عند س د ر ة المنته عندها ج ن ة ا ل م أ و ي إ ذ ي غ ش ا ل س د ر ة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغي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 من ربهم الهدي أ م ل ل إ ن س ا ن ما تمن ي فلله ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد ان ي أ ذ ن الله لمن يشاء ويرضي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 أ ل ا تزر وازره وزر اخري و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعي و أ ن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء ا ل أ و ف ي و أ ن إ ل ى ربك المنتهي و أ ن ه هو أ ض ح ك و أ ب ك و أ ن ه هو أ م ا ت و أ ح ي ي وانه خلق الزوجين الذكر والانثي من نطفه اذا تمني وان عليه النشاه الاخر وانه هو اغني واقني وانه هو رب الشعر وأنه لك عادا ا ل أ و ل ي وثمودا فما أ ب ق ي وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانو هم أ ظ ل م و أ ط غ ي و ا ل م ؤ ت ف ك ت أ ه و فغشيها ما غشي ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتماري